تودعوني و ويدعكم وياكم ويديعكم ويا اتقم السهل ليك جريح جالبي أضي الوحدي جميع أطفال يوين عيل ولا والي يضي اليمي يا فادي سيملي صراخ وين يالرب صديق باكر آ دھی اشاہ دیکھی میں اب وقلبي بالهم حرام وعن عيني لو غبتو يتامى كم اهل مجمع لو حاط العسكر بينه يخيمنا من داعي صدقت حادينا يفسر لسنا يا حالي اجراعص الطين يا أخي يا بعيد إجلاي روحي تحويل فارجاك بيعين شوفك بكي تخضب <تخلص> في ضي دماك في الهب <تلحب> خيام الميران من تهجم <جمخي> خلي اعداك الم اطفاك <مطفق> يالى وعوفن نار الخيام ميت ساء بين و الظل عميكم أرهاش يا خويا يا إنت الجاف في الليل أو أدعاك والجرب هاي تشوف فيات عالشيري تعايا غالي وشوف انا اخدوعيتي اجري شي يا خويا باب امره اسر اخينك سارضا ابغي بمساب <تصفيق> وحزنك بالقلب داي وداعي الثالث يا مظلوم اه نيران القلب وروحا دي لك ضاير وقيل لا يا كدري لأزهر وسفباتر أشوف أني واجهك دار طاب وانظر جسمك على التربايا وجهك بالترم عفايا ناحت من شافت جسمك فضع به من هاب هو أمات الديب بإسمان أحشبه المصطفة يا بني علي الأكبر وريد أقصد معيد جسايا وإلا يبين حاجيني جم أسبابي أبني <تصفيق> مرأي وحسب بسهم ترميني لو طفوها شمعي تايا ينطيفي في من هيك ما تقدر درام ما تعوف وي لروحي يا عيل مهوفا راقاك وقدك يا ابن يا ديني وخيري وداعي للرضية قلبها ضيمة إيران انا Selamat malam, L �' yang tinggel better Ang愿動画 si pui tepukur Allah dari Allah لا تقصي القوم عدايا ما يرحمك العيد سهم الغدير ذبحون في طوانة. Oh, <laughs> hey, يا لوعة افراقك بنار المهج مستعره ولو فارقتنا باشير وتجري دمو على الغال نص ما التا عم يا I'm not going